أحد عشرة ميز بين الصوتين ذال زاي ذال زاي ذيل زيتون ذهب زهرة تذكرة غزال مذهب جزاء حذاء جزيرة تلميذ ماعز لذيذ كرس